وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَهُمْ وَمَن ٱنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ مَن كَانَ فِى حَوْلَهَا تُنذِرُ مَا الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ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 وَمَا اسْتَكَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَدْرَؤُكُمْ فِي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصّينه وَالَّذين أُوحِي لَهِم إِلَيْكَ وَمَا وَصّيناه بِإِبْرَاهِيمَ وَالَّذين أُوحِي لَهِم إِلَيْكَ وَمَا وَصّيناه بِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيمُ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 ولولا كلمة سبقت من ربك إله أجر مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم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 فِى اللَّهِ مِنْ دَاعِمٍ اسْتُجيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ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 يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزيد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرع لهم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 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزون في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وامِن هَذِهِ الجَوَارِ فِي بَحْرِهِ الْأَعْلَى إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرْمَاقِدُ عَلَى وَهَنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور أو يوبطهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كذائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا شورا بينهم وأمروا شورا بينهم ومن ما رزقناهم يفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء أسيئ سئ مثلها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 يهب لمن يشاء مناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناتا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على ما إلى الله تصير الأمور